روى الإمام عبد بن حميد في مسنده من حديث جابر بن عبد الله الأنصار رضي الله عنهما أنه قال اجتمعت قريش يوما فقالوا انظروا أعلمكم بالسحر والكهانة والشعر فليأتي هذا الرجل الذي فرق جماعتنا وشتت أمرنا وعاب ديننا فليكلمه ولينظر ماذا يرد عليه فقالوا لا نعلم أحدا غير عتبة ابن ربيعة فقالوا أنت يا أبا الوليد قال جابر فأتاه عتبة فقال يا محمد أنت خير أم عبد الله يريد أباه فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فقال أنت خير أم عبد المطلب فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن كنت تزعم أن هؤلاء خير منك فقد عبدوا الآلهة التي عبت وإن كنت تزعم أنك خير منهم فتكلم حتى نسمع ما تقول إنا والله ما رأينا سخلة قط أشأم على قومه منك فرقت جماعتنا وشتت أمرنا وعبت ديننا وفضحتنا في العرب حتى لقد طار فيهم إن أن في قريش ساحرا وأن في قريش كاهنا فوالله ما ننتظر إلا مثل صيحة الحبلة أن يقوم بعضنا إلى بعض بالسيوف حتى نتفانى أيها الرجل إن كان إنما بك الحاجة جمعنا لك حتى تكون أغنى قريش رجلا واحدا وإن كان إنما بك الباءة فاختر أي نساء قريش شئتا فلنزوجك عشرا وإن كان إنما بك الرياسة عقدنا ألويتنا عليك فلا نقطع أمرا دونك وفي رواية وإن كنت إنما تريد الملك ملكناك علينا فقال النبي صلى الله عليه وسلم فرغت يا أبا الوليد قال نعم فقال النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم حم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون إلى قوله تبارك وتعالى فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود هذا الحديث أيها الإخوة أصل عظيم في بيان دين الإسلام فدين الإسلامي مباين لدين المشركين وهذه المباينة ينبغي أن تكون ظاهرة معلمة معلنة فلا يصح للمرء إسلام ولا دين إلا بها وكما قال الشيخ الإمام الكبير محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه لا يصح للمرء توحيد وترك للشرك إلا بإظهار معادات المشركين فلا يجوز للمرء أن يزيف دين الله عز وجل لسيما إذا كان يتحدث باسم الإسلام فها هي قريش تقول عن النبي عليه الصلاة والسلام فرق جماعةً وشتت أمرنا وعاب ديننا فإذا رضي المشرك عنك فهذا يدل على أن في دعوتك دغلا ينبغي أن ينظر الناس إليك كما نظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام فهذه هي دعوته تفرق أولا ثم تجمع على التوحيد وهذا المعنى كان ظاهرا في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام مثلما رواه ابن حبان في صحيحه والبيهقي في سننه من طريق الحاكم أن عروة ابن الزبيث قال لعبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما ما أكثر ما رأيت قريشا أصابت من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما كانت تظهر من عذاوته فقال عبد الله رأيتهم وقد اجتمعوا اجتمع أشرافهم يوما في الحجر فقالوا ما رأينا مثل ما صبرنا عليه من هذا الرجل سفه أحلامنا وشتم آباءنا وفرق جماعتنا وعاب ديننا وسب آلهتنا لقد صبرنا منه على أمر عظيم قال فبينما هم في ذلك إذ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقبل يمشي حتى استلم الركل فمر بهم طائفا فغمزوه ببعض القول قال عبد الله فعرفت ذلك في وجهه صلى الله عليه وسلم فمضى فلما مر بهم ثانيا غمزوه بمثلها قال فعرفت ذلك في وجهه فمضى مضى أي أكمل شوط الطواف فلما مر بهم الثالثة غمزوه بمثلها فوقف وقال يا معشر قريش أما والذي نفسي بيده لقد جئتكم بالذب قال فأخذت القوم كلمته حتى ما منهم من رجل إلا وكأنما على رأسه طائر واقف حتى إن أشدهم به وساة ليرفئه بأحسن ما يجد حتى إنه لا يقول يا أبا القاسم انصرف راشدا فوالله ما كنت جهولا قال فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما كان من الغد اجتمعوا في الحجر وأنا معهم فقال بعضهم لبعض ما رأينا مثل حالنا حتى إذا أسمعكم ما تكرهون تركتموه فبينما في ذلك إذ طلع رسول الله صلى الله عليه وسلم فوثبوا عليه واثبت رجل واحد وعند ابن حبان أن أحدهم لب بب رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بمجامع ثيابه حتى خنقه وهم يقولون أنت الذي تقول كذا وكذا لما كان يبلغهم من سب آلهتهم وعيب دينهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم أنا الذي أقول ذلك فهذه دعوة صريحة واضحة لا نجلجة فيها ولا التواء وقد حصل في هذه الأيام من تغيير هذه الدعوة ما حصل العلمانيون في مصر والنصارى وغيرهم يعلمون مما يسمعوه عن السلفيين او الاسلاميين مجرد معلومات تكونت عند بعضهم الاسلام معناه اقامة الحدود الاسلام معناه تحريم الفن والموسيقى والمسارح والسياحة والخمور وضرب الجزيه على النصارى فهم يهابون الاسلام لما يظنونه منه فلما نزل اهل الاسلام الى السياسه واستضافهم هؤلاء في قنواتهم الفضائيه يسالونهم عن الاسلام عن دينهم الذي يعتقدون فماذا صنعوا زوروا الإسلام ولم يقوموا به إنما يجوز للمرء ترك بعض السنن إذا كان الأمر معلقا بنفسه لا معلقا بدينه مثل جرى من أمر عمار رضي الله عنه وقد آذاه المشركون إذاءا لا يتحمله ورضوا منه بسب نبينا عليه الصلاة والسلام فهذا أمر عمار وحده فرخص الشرع له أن يقول إذا كان قلبه مطمئنا بالإيمان لكن إذا كان هذا الأمر معلقا بالإسلام فلا يجوز والإكراه له حدود أن لا يكون معلقا بأصل الشريعة حتى يذهب بها وفي قصة أصحاب الأخدود عبرة فإن عمارة جلد وضرب ظهر أما أصحاب الأخدود فقد حفرت لهم الأخاديد ووقدت لهم النار إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين فتنوا المؤمنين أي أحرقوهم بالنار فهل كان لهؤلاء عذرٌ أن يقولوا كلمة الكفر بألسنتهم مع اطمئنان قلوبهم بالإيمان لا يجوز لأن القرية بأكملها إذا نطقت بالكفر ضاع أمر الإسلام فكان حكم الله عز وجل أن يموتوا جميعا ليبقى هذا الدين حتى لما تقاعست امرأة بصبيها أنطقه الله عز وجل في المهد ليقول لها اصبري فإنك على الحق الآن يقولون ماذا تقولون عن الجزية ماذا يقول الإسلام هل يجوز أن يزيف أمر الإسلام إرضاء للعلمان ماذا أخذ الناس عن الإسلام الآن ماذا أخذوا هذا العلماني الذي يسأل عن دينك ماذا يجاب يقول رجل ممن ينتسب إلى الإسلام الجزية في الإسلام هي الضريبة هي في مقابل حماية النصارى هل هذا هو الإسلام وأنت تعرضه هل يعرض المرء الإسلام فيقول إنه يجيز الاستغاثة بالأموات ليرضي فصيلا من الناس اقتنع هؤلاء العلمانيون بهذا التبرير ومدحوا الإسلاميين فماذا فهموا ماذا فهموا عن الإسلام أخذوا عن الإسلام فكرة غير صحيحة إلى الآن قلوبهم إلى الإسلام الذي لا يفرض على النصارى جزية إنما يأخذ منهم المال مقابل الحماية فاستراحت نفوسهم إلى هذا الإسلام فهل هذا هو الإسلام؟ ماذا فهم العمال؟ هل يحل تزوير الإسلام له؟ حتى يمضي أمر الإسلاميين للوصول إلى الحكم حتى لا يقال إنهم متطرفون متشددون يحدثون في البلد مشكلات ينبغي أن يقال هذا عنا يقال كما قيل عن النبي عليه الصلاة والسلام يقال سفها أحلامنا ينبغي أن نقول ان الفن حرام وإن السياحة محرامة بهذه الصورة وإن التماثيل الموجودة في الميادين تناقض الإسلام ينبغي أن يقال عنا إننا نسفه أحلام القوم ونعيب دينهم ينبغي أن يقال هذا فهذا هو الإسلام لكن أن يدهن المر وأن يعرض الإسلام بغير صورته ليرضى عنه العلمانيون ويقبلوننا فهذا فيه تزوير للإسلام وفيه إعطاء لغير حقيقته فوق أنه غش لهؤلاء فلهم علينا من الحقوق أن نعرض الإسلام كما هو فمن ساء فليؤمن ومن ساء فليكفر وقل الحق من ربكم فهل هذا هو الحق خرج بعض دعاة السلفية الكبار بعد اجتماع مع الأمريكية ليقول إننا نرفض أن تتولى المرأة الرئاسة لأننا ضد الطائفية هل هذا كذلك؟ هل نحن نرفض ذلك؟ لهذا السبب؟ أم لأن ديننا يأبى ذلك؟ ونصوص السنة تحرمه لماذا هذا التزوير؟ إن هذا معناه أن المرحلة القادمة قاتمة إلا أن يشاء الله عز وجل لأن الناس يأخذون الإسلام من الفضائيات مما يتكلم به هؤلاء حتى إن بعض مشايخ الإسكندرية الذي كان طوال عمره يكفر بالقوانين الوضعية ولا يفصل فيها جارت عليه سنة الله فاستعمله الله عز وجل في الجمعية التأسيسية ليكون من المشاركين في كتابة ما عاش عمره كله يكفر به حتى زوّوا الإسلام للناس زوّروا الاستفتاءات الدستورية التي وقعت في مصر وأخرج أصحاب الفضائيات الناس يقولون المادة الثانية في خطر فخرج الناس يقولون نعم وإنما يقولون نعم لا للإسلام ولكن لما يناقضه وإلى اليوم ما زالوا يسورون الإسلام ما زالوا يلقنون البسطاء أن الخلافة الحقيقية القائمة بين السلفيين وغيرهم أن يكتب مبادئ الشريعة أم أحكام الشريعة وهذا تصوير لأن المادة الموجودة ولو كتبت أحكام الشريعة فليست من الإسلام لأنها تقول الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع وهذا معناه الإقرار بمصادر فرعية للتشريع وهذا كفر إذا قيل مصدر الرئيسي فهذا معناه وجود مصادر أخر فهل يجوز للمسلمين أن يستقوا ولو حكماً واحداً من غير الشريعة إن المادة كلها مخالفة للإسلام لكنهم لا يقولون للناس هذا ويبقون عليها ليصلوا إلى الحكم والناس خرجوا ليقولوا في الصناديق نعم لهذا الكفر نعم أي أكر بأن الشريعة الإسلامية مصدر الرئيس وأكر بوجود مصادر أخرى تستقى من غير الشر هكذا خرجتم وخرج الناس فهذا تزوير للإسلام لا يحل وهذا يجعل المرأة يعيش في غربة إن بعضهم بعض ذوي اللحم نشرت له صورة من السلفيين الكبار وهو يعانق قصاً ويضاحقه ويضاحقه تصدرت هذه الصورة المواقع على الشبكة العنكبوتية وتناقلتها وسائل الإعلام رضاً بهذا الولاء والبراء الذي وطأ بالقدم كل هذا معناه أنك إذا ذهبت اليوم تعرض الإسلام كما هو كنت منبوذاً من المجتمع كله لأن من يتزعم الإسلام أصحاب القناوات الفضائية وغيرهم يعرضون صورة أخرى فإذا تكلمت عن الولاء والبراء وهذه صورة الشيخ وهذا كلامه كنت متطرفا غاليا متعصبا متشددا صرت منبوذا إذا تكلمت عن الغناء والموسيقى وها هي أقوال كبارك ممن ينتمون إلى السلفية تجيزها صلت أنت الغريب الفر في هذه الديار إنهم يريدون أن يخرجوا الإسلام من مضمونه وهذه هي الحرب على العقيدة ليتمكن لهم ما يريدون أيها الإخوة الكرام إننا في فتنة عظيمة لا تشعرون بها وسترون فيما تستقبلون من أيام إذا هدأت للأمور وهي لم تهدأ لأننا بدانا مخططا كبيرا لتقسيم مصر وسترون فيما تستقبلون أول الشر تجوير هذا الدين لا يحل للمر إذا سوئل عن الإسلام إلا أن يعرضه كما هو لكن لرضاء العلمانيين والنصارى يزوره فماذا فعل غش هؤلاء تخيله أن أبا سفيان وهو كافر لما سأله رقل عن الإسلام عرف الإسلام تعريفا صحيحا تخيل لو أنه غشه رقل فدخل في الدين في أي دين دخل في الدين الذي زوره له لهذا كان الشافعي رحمة الله عليه يقول يقول أنا مخارف لإسماعيل بن علية في كل شيء حتى في لا إله إلا الله فأنا أقول لا إله إلا الله الذي كلم موسى وهو يقول لا إله إلا الله الذي لم يكلم موسى وكان عثمان بن سعيد الدارمي إذا رد على الجهمية وذكر ما يذكرونه عن ربهم وأنه لا يسمع ولا يبصر ولا يتكلم وليس له وجه ولا يد ولا قدم ولا ساف فكان يقول هذا الإله كفرانه لا سبحانه نحن كفار بهذا الرب الذي الجماد خير منه فنحن كفار بهذا الإسلام الذي يجعل الجزية ضريبة والذي لا يحرم ما حرمه الله ورسوله من العري الفاضح والموسيقى والفن والمسلسلات إلى غير ذلك من الصور التي سترونها ودخل التشيع في مصر تعلمون أن أحد هؤلاء أحد الشيوخ السلفيين ممن خب في الفتنة ووضع وأخرج الناس من منازلهم لفتنة 25 يناير يقول بكلام واضح اليوم لا مانع من إقامة علاقات مع إيران ولكن بضوابط ترون هذا فالجماهير الغافلة تجري وراءهم الذين يعبدون المشاهير لا يعرفون ربهم بالدليل لكن يعرفونه بالتقليد فترى أصحاب اللحة يجادلون وما في فتح العلاقات مع يا أخي أقول بضوابط ضوابط أي ضوابط مع أساب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ولم العلاقات أصلا وقد فسدت عقيدتهم هل نريد المال المعونات وهم يسبون أصحاب نبينا وهذا سب له عليه الصلاة والسلام ابن القيم ذكر في كتاب الروح قصة أن رجلا من أهل السنة كان له جار رافضي يصب أبا بكر وعمر رضي الله عنهما وكان قويا جريئا عليه وكان هذا السني السلفي ضعيفا مستضعفا لا يملك إلا عيني ثم إنه بات مرة مهموما يكاد قلبه يتقطع حسرة على أصحاب النبي قال فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فقال ما لأراك مهموما فقلت يا رسول الله فلان الرافضي يسب أبا بكر وعمر وأنا معه في عجز فقال النبي عليه الصلاة والسلام خذ هذه المدية وازبحها قال فمثل لي الرجل نائما على فراشه فذبحته بالمدية ثم أنني استيقظت فسمعت صراخا من داره فقلت ما الخبر قالوا ذبح فلان على فراشه لا ندري من ذبح فكانت آية عجيلة في نصرة الله عز وجل لأصحاب نبي فتح العلاقات وفتح قلوب الناس لهذا الإسلام الجديد فمن يجادل المر وعلى من يرد الأيام الماضية أيها الإخوة والشيعة أهل دهاء أرادوا أن يلجوا بلادنا لكن باب سب أصحاب النبي ما زال عليه حراس فولجوا من باب آخر جاءوا برجل شيعي عرف ما يسمى بملك اليمين يعلمون مصر أصحاب الهرم مصر شواطع العرات وما أكثر التبرج فيه رجل واحد استضافته عامة القنوات الفضائية لماذا؟ هناك دعم إعلامي للشيعة في مصر يعرض ما يسمى بملك اليمين عورة المرأة التي هي ملك اليمين من الصرة للركم وهذا ليس بصحيح وليس الآن مجال تفصيل هذا الكذب الذي ذكره هذا الرجل فخلاص أي مرأة متبرجة إذا ملكت نفسها لرجل صار يجوز لها أن تعري من بدنها ما تشاء وليست هي بعاصية ولا آثمة فانظر كم في مصر من متبرجة تشعر أنها مقصرة تتلج هذا الباب وهي مطيع ثم تتزوج المرأة بقول هو الله أحب يقرأ الرجل قل هو الله أحب وتردد المرأة خلفه فإذا هي مرأة وإذا أرادت أن تفارقه قرأت هي قل هو الله أحب فكانت فكان هذا تطليق لا تتعجبه فهذا الباطل وجد وحصل به زواج أزيع على الفضائيات فلا تغتر بمن يتصل على الفضائيات ليعارض فهذه الصورة ستجد من يقبلها الزنا ماذا يصنعون لماذا يزني البر مدام الزنا حلال فليذهب الزاني والزانية إلى شقة مفروش يقرآن سورة الإخلاص فإذا هو زواج لما المعاصف فينتشر هذا في طائفة انتشر فيهم الزواج العرض الذي ملأ الجامعة ومصر التي وجد فيها عبادة الشيطان يوجد فيها الكثير يريدون أن يأخذوا طبقة من الناس يتبعون شهواتهم حتى تكون الحرب من كل جانب ونحن على الرصب ما زلنا نزور الإسلام وهم يعملون كل حين لواد هذا الدين أيها الإخوة إن زمن الغربة مر لكنه شريف ولا ينبغي على الغراباء أن يضعفوا فهذا شأن الجازع وكانت العرب قديما تقول فلسنا على الأعقاب تدمى قلومنا ولكن على أقدامنا تقطر الدمى الرجل الجبال يفر من المعركة فيأتيه السهم من خلفه لأنه فار فيسيل دمه على عقبيه وأما الشجعان المغاوير فأنهم يلقون أسنة الرماح بصدورهم فيقتلون مقبلين غير مدبرين فتسيل دماؤهم على أقدامهم فكانوا يقولون فلسنا على الأعقاب تدمى كلومنا ولكن على أقدامنا تقطر الدمى فكذلك كن لا تفر وإنما وصفت شدة الحال ليأخذ المرء أهبته علينا أن نعيد دراسة الدين ونقدمه للناس ونلقى في سبيله ما لقي الكبار دولة السعودية الآن هذا الخير العميم كيف كان؟ لما قيل عن الشيخ ابن عبد الوهاب يكفر الصالحين ويهدم الأضرحة ويقتل الموت ثم وقع ما وقع بينه وبين خصومه حتى مكن له إذا رضي العلمانيون عنا والنصارى فلا تمكين لأننا حينئذ لا نعرض الإسلام فالإسلام إذا عرض قيل عنا هكذا سفها أحلامنا وشتم آباءنا وفرق جماعتنا وعاب ديننا وسب آلهتنا إذا لم يقل هذا فنحن لا نقدم الإسلام وأنتم تعلمون كم من فتوى قالها شيخ على الفضائيات ما يدل على أنه قال بخلافها لما كان يعرض الإسلام صحيحا فإذا تخلى عن الإسلام الناس فكن أنت رجلا فإن الإمامة شرف لا ينالها المرء بكسبه فأعد العدة أيها الإخوة وادرس العقيدة وسنفعل إن شاء الله تعالى وندرسها ونعرض الإسلام كما عرضه النبي مكن الله لنا أو متنا في سبيل ذلك فليس للمسلم خيار أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولك الحمد لله رب العالمين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 ويهدك الأمم إذا دب فيها وطالما حذرت منه وسأظل أحذر منه إن شاء الله تعالى لما وقع لي ما وقع مما ابتلاني الله عز وجل به وفي بلائه رحمة تكاتف حولي كثير من الإخوة وزارني بعضهم وأرسل إلي بعضهم رسالاتي ورأيت إبراء لذمتي ونصحا لكم أن أعلق عليها فأقول هذه جهود مشكورة لكن هذه جهود أنا لا أستحقها ولا أحب من إخواني أن يرفعوني فوق منزلتي وأن يلتزم بما أقول فأنا أعرف الناس بنفسي والحال ينبغي أن يكون مستقيما على هدي السنة فهذا الإفراط في العبارات أو في المشاعر إنما يكون لأئمة الكبار فإذا كنا في مبدأ أمرنا وأنا بعد على الطريق صغير ويفعل بها كذا فهذا معناه أننا على خطر عظيم أيها الإخوة وكل الذي بيني وبينكم ليس في صالحي فيسير العلم الذي عندي أنا فيه على خطرين عظيمين الأول خطر الإخلاص وملي به وما يدريك لعلني أتكلم بكلام تنجو به وأهلك وأكون كالسراج الذي يضيء لغيره وهو يحرق نفسه والإخلاص عزيز والنفس متلونة والشيطان جسور وهذا الطريق خافه الكبار حتى روى البخاري في صحيحه عن ابن أبي مليكة أنه قال أدركت ثلاثين من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كلهم يخاف النفاق على نفسه وقال الحسن البصري ما أمنه أي النفاق إلا منافق وما خافه إلا مؤمن فالذي ليس على شيء من العلم ليس على هذا الخطر وإن كان الاخلاص مطلوبا من الجميع لكن لأن العلم في الغالب له في الدنيا شرف فقد تزل قدم المر فيطلب الشرف دون الأجل وقد نبه نبينا وحذر أن من أوائل من تسعر بهم النار العالم الذي لم يخلص فمن لك بالإخلاص عندي فالتائب ودع المرأة ينجو بنفسه فرب نفس ضعيفة إذا اتأت عليها نجت ورب نفس ضعيفة إذا غاليت فيها هلكت فالرفق فإنه خير بي فلا أحب لا لاجتماع ولا إظهار شيء من هذا بل أحب أن أسر بين الناس رجلا فردا لا يؤبه له هذا خير لي وخير لكم والثانية أيها الإخوة العمل بالعلم وكان السلف يقولون وين للجاهل مرة ووين للعالم سبعين مرة وفي الحديث الصحيح أن الله عز وجل يقول للعبد يوم القيامة ويأسأله عن علمه ماذا عمل فيه فكل علم يعلمه المر هو فيه على هذين الخطرين أن يخلص في تعليمه وتعلمه ثم أن يجتهد في العمل بما دل عليه وبين هذين الأمرين بيداء طويلة وأرض تنقطع فيها أعناق المطيل فحينئذ إذا كان الأمر كذلك فأنت أحسن حالا مني يرجى لك ما لا يرجى بي وأما أنا فأخشى على نفسي فوق ما تظنون ولا أحب هذا لأنه قد يجرفني إلى طريق خطر ويبعدني وإياكم عن طريق السلف وإنما أحب أن يكون لسان حالي يا أبا حاتم تب الى الله وارعوي وندب زمانا سلف سوت فيه الصحف ولم تزل معتكفا على القبيح الشانع كم ليله اودعتها ماثما ابدعتها لشهوه اطعتها في مرقد ومضجعي وكم خطا حفثتها في خزية أحدثتها وتوبة نفثتها لملعب ومرتعي وكم تجرأت على رب السماوات العلى ولم تراقبه ولا صدقت فيما تدعي وكم غمصت بره وكم أمنت مكره وكم نبذت أمره نبذ الحذى المرقع فالبس شعار الندم واسكب شآبيب الدم قبل زوال القدم وقبل سوء المصرع أسأل الله عز وجل أن يبلغني وإياكم ما نريد من جنة الله عز وجل وأن يقينا وإياكم عذاب القبر وعذاب النار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 ولا حاجة إلا قضيتها إنك ولي ذلك والقادر عليه أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم أقل الصلاة